بُوكتُو. شوبيز. أربعة وعشرون. أربعة وعشرون. ملاقات. المواعيد. المواعيد. كَانَتْ تُمْهَارِي بَسْ نِكْلْ غَيْيَيْتِ. هَلْ قَدْ فَاتَكَ الْبَاسْ لِلْتَوْ. الحافله هل قد فاتك الباص ما 1/2 ساعه तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه क्या तुम्हारे पास موبايل فون नहीं है الا يوجد معك هاتف جوال لا يوجد معك هاتف جوال اغلي بار، اتقي समय पर आना كن دقيقا في المره القادمه كن دقيقا في المره القادمه اغلي بار تاكسي لنا خذ سياره اجره في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه अगली बार अपने साथ एक छतरी ले जाना खुद मत मतर फिल्लत कल मेरी छुट्टी है। हैदन आउतला क्या हम कल मिलें माफ करना कल मैं नहीं आ सकूंगा बोनी फूनी गु न सिबू क्या तुमने इस सप्ताहांत के लिए पहले ही कार्यक्रम बनाया है هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ يا تم کسی سے ملنے والے ہو او قد صرت متواعدا او قد صرت متواعدا. میری رائے ہے کہ ہم ہفتہ ہند میں ملیں اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع كيا هم بيكنيك जाएं هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه كيا هم किनारे पर जाएं هل نسافر الى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ؟ كيا هم جبالو مي جاين؟ هل نسافر الى الجبال؟ هل نسافر الى الجبال؟ ماي تمه كاريا لاي سي لي لونغا سااخذك من المكتب سااخذك من المكتب ماي تمه گھر سي لي لونغا سااخذك من المنزل سااخذك من المنزل ما انتمه بس ستوب سي لا लूंगा سااخذك من محطه الباصات الحافلات سااخذك من محطه الباصات